وَسيَجََّبُهَا الأدْقَا الذي يُتيِ مَا لَهُ يَيتزَكَّ وَماَا لِحَد عدَهُ مِنْ نِعمَةِ تُجَزَا إِ بَتِ غُأَ وَجههِ رَبِّهِ الأعَلىى وَلَسَوفَ يَرض